مو بالشموعات لك جميلة ده أشعلها روحي أنا بعياده مو بالشموعات لك جميلة ده روحي أنا بعياده مو بالشموعات لك جميلة هذا هذا حبيبي هذا عامل نورك يا مهدي ما والشمس غابت من نورك يا مهدي ما والشمس غابت مننا خجلانه وردي الحدائق غير الوانه واختار عطر وذبلت اغصانه واختار عطرها والنجمه كانت عدنا سهرانة والليلة نعم كانها نعسان والنجمه كانت عدنا سهرانة اللي انا ما كانها نحسانه وغرامي دنيا فرحانه واللي يحبنا يفرح يقول انا وشمعت وفرحت سنيني نتلك كعيدك يا باع يا وجمعت وفرحتك لي عيدك عايش حياتي جيتك ثاني هذا حبيبي ولهف هلا, هلا عايش حياتي جيتك ثاني <تصفيق> هذا حبيبي ولهف عم لك كامل عد اشعلها للذهب للذهب للذهب احمد الذهبي كلمه حبيبي هاي الحكايه كلمه حبيبي هاي الحكايه يما كشفيتها مو بالاكفايه انت اغلى مني اغلى بهوايه انت اغلى مني اغلى بهوايه زمزم لقيتك احلى من ما <تصفيق> كلمه حبيبي هاي الحكايه يومك شفتها مو بالاكفايه انت اخلى مني اخلى بحوايه زمزم لقيتك احلى من مايه زمزم لقيتك احلى من مايه زمزم لقيتك احلى من مايه صافي بغرامك مثل المرايه ما عندي غيرك بالعمر غايه مو يا ام انت وعايشوا يا موي ميل تعايش يا يا اتمنى اشوفك شايل الرايه اتمنى اشوفك شايل الرايه هلا اتمنى شايل الرايه اتمنى اشوفك شايل الرايه شاي اي فضحني تدري شوقي يا من غرامك يمشي بعروقي ضحنه تدرب غيبتك شوقي. يا من غرامك يمشي بعروقي حاشا ابغي غيابك لحظه تنساني هذا حبيب ولا محب الله مو بشموعه تلقاني مولد حبيبي حاسب حساب مولد حبيبي حاسب حساب من فدوه روح المقدع متراب من هوش قلبي فات حب واغاب يتقلى ناسي ويحضن الكاتني هجره وطولغ يا باب وفرحتي ودمعي واسباب حزني وفرحتي ودمعي واسباب هو الغرام وعشق ايامي هو اللي يعيش بيقضى <تصفيق> هو الغرام وعشقتهامي هو اللي يعيش هو الشريك بفرحي واحزاني هذا حبيب ولا محب هو huwa el sharik هذا farhi wahtani had habibou w b شافوا غرامك صوره بعيوني لالي يا رسمك يخفى بجفوني مع وفكاني لا يذبحون ها كان احب من يدفنوني واصل جنوني بحبك الغالي حالي بغيابك ما يحب حالي واصل جنوني بحبك الغالي حالي بغيابك ما يحب حالي من روحي روحي بهجرك تعاني هذا حبيب لا محب ثاني هذا حبيبي شعلها روحي roohi alam ba hala hala هدومك قايل القاده صلو اللهم على محمد وعلى بس نريد الاحلى ثانيه يا فدوه اللهم على محمد وعلى لسلامتكم الثالثه ما يحبك شو على <تصفيق> جبريل نادى والعرش نادى لحظه ولاده اخر, لحظة ولاده آخر, لحظة آخر هذا الشعيم الغايب الحاضر هذا الايمان اللي يجبر الخاطر هذا الشعيم الغايب الحاضر. ما <تصفيق> بيت والدنيا كلها طلعت تنادي هذا حبيبي هلا والدنيا كلها طلعت تنادي هذا حبيبي لا هطاط هلا شكل جانب كل تفاصيل وحدك حبيبي وما احب غيره وحدك حبيبي وما احب بعد بعد وحدك حبيبي, حبيبي وما احب قول ما يريدك ضاع تقديره قول ما يريدك ضاع تقديره عمره زمان شبحيره اللي على اجلك غنت <تصفيق> من يحبك حنا جفيده والماي يريدك الله مي جو كل من يحبك حنا جفيده والماي يريدك الله مي هلاك من يحب طبعا محبتك امر رباني هذا حبيب ولا محب ثاني طبعا محبتك أمر رباني هذا حبيب لا محب عمي عمي مو بش ما فجول هالطول هلا هلا سبحان الله عنك حكاني يا موطيره يا لو غيابك فتره كبير عاشق لقوني بكل تفاصيري وحدك حبيبي وما احب غيرك وحدك حبيب سمعه سمعه هلا هلا ايه وحدك حبيب نشمي وحدك حبيبي وما احب غيرك قول ما يريدك ضاع تقديره عمره وعمره لا غنت الطيره اللي على نجلك غنت ارفرف جناحها والسما صغيره ارفرف جناحها والسما صغيره كل من يحبك حنك في ايده والم عايزك اكبر هدوء لي <تصفيق> ما ليلي حيهم لا محب رباني هذا حبيب لا محب مو بشمو مو بشمو ع الذكمه